بسم الله الرحمن الرحيم هل يصل الصوت؟ بسم الله الرحمن الرحيم هل يصل الصوت؟ نعم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعود بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على خير خلق الله وصفوة رسل الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن سلك سبيله واتبع هداه ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الصعب إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من لدنك علما اللهم علمنا من العلم ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا اللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح اللهم جنبنا الزلل وارزقنا الاخلاص في القول والعمل واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين امين يا رب العالمين وبعد ايها الاخوه والاخوات الدارسون والدارسات الحاضرون والحاضرات الموافقون والموفقات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعود معكم إلى ما كنا قد بدأناه في اللقاء السابق من حل المسابقة التي طرحناها عليكم وسألناكم أن تبحثوا وأن تبحثنا في النصوص القرآنية عن حل لهذه المسابقة واجلنا لقاء بعد لقاء باحثين عما سألنا عنه حتى اتفقنا في اللقاء السابق أن نحدد موضع المسابقة ونحدد حل المسابقة وكان الموضوع أن نبحث عن آية من الآيات بدأت بثلاثة ألفاظ نأخذ الألفاظ الثلاثة الأولى من أي آية من الآيات اللفظ الأول واللفظ الثاني واللفظ الثالث ثم نبدأ في دراسة الألفاظ الثلاثة مستنبطين ما طلبناه من الأحكام والقواعد والمصطلحات النحوية واخترنا الألفاظ الثلاثة التي بدعت بها آية من آيات سورة النمل وهي قوله تعالى قول الحمد لله في آية بدعت بها بدعت بهذه الألفاظ ثلاثة آية من آيات سورة النمل وللحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى فالالفاظ ثلاثه يقول والحمد ولله هذه هي الالفاظ الثلاثة التي بدات بها الايه وبدأنا نتامل ونحقق وندقق ونستنبط وبدانا باول ما يمكن ان نستنبطه من هذه الالفاظ الثلاثه وهو اللفظ اللفظ بنوعيه اللفظ المفرد واللفظ المركب فهل في الالفاظ الثلاثه ما هو مفرد وما هو مركب قلنا نعم فيها اللفظ المفرد وفيها اللفظ المركب فما اللفظ المفرد أيها المفقول آية المفقات لنواصل استنباط ما يمكن أن نستنبطه من المصطلحات والمطلوب أن نصل إلى ثلاثين مصطلحا على الأقل بل نجيب إن استطعنا نحاول جاهلين مستعينين الله رب العالمين أن نستنبط ثلاثين مصطلحا من هذه الألفاظ الثلاثة أو نجيب إن استطعنا والله الموفق والمستعاد فأول مصطلح استنبطناه هو اللفظ المركب واللفظ المفرد اللفظ المفرد واللفظ المركب فهل في الألفاظ الثلاثة ما هو مفرد وفيها ما هو مركب نعم اتفقنا على أن اللفظ الأول مفرد واللفظ الثاني مفرد أيضا أما اللفظ الثالث فهو مركب اللفظ الأول وهو قل مفرد لأنه دل على كلمة واحدة ويفعل من الإبعاء واللفظ الثاني مفرد أيضا لأنه دل على كلمة واحدة فقط ويسمون من الأسماء أما اللفظ الثالث فهو مركب لأنه جمع بين كلمتين الكلمة الأولى حرف من الحروف الوظيفية وهي لام الجر والحرف واللفظ الثاني اسم الجلالة إذن في الألفاظ الثلاثة ما هو مفرد وما هو مركب ثم انتقلنا من اللفظ إلى القول فهل كل لفظ قول ليس كل لفظ قول لأن اللفظ إما أن يدل على معنى أو لا يدل على شيء ولكن كل قول لفظ لأن اللفظ إما أن يدل على معنى أو لا يدل فإن دل على معنى فهو قول وإن لم يدل على شيء فهو لفظ فحسب وليس قولا متى يتحول اللفظ الى قول اذا دل اللفظ على معنى سواء كان المعنى تاما أم معنى جزئيا طيب اذا ننتقل من اللفظ الى القول فهل الفضل سلاسل أقوال نعم ان الله أقوال قل أيضا لفظ وقول لأنه دل على معنى والحمد لفظ وقول لأنه دل على معنى يقولون لفظ وقول لا دل على معنى ما دام اللفظ قد دل على معنى اي معنى سواء كان معنى تاما كاملا او معنى جزئيا اذا فهو قول اذا المعنى حتى الان كمصطلح ثلاثه اللفظ المفرد واللفظ المركب والقول ثم انتقلنا من القول الى الكلمه والكلم والكلام لان القول يتفرع ويتنوع إلى ثلاثة أنواع إلى الكلمة فالكلمة قول والكلم فالكلم قول والكلام الكلام قول إذن يتنوع القول ثلاثة أنواع يتفرع ثلاثة فروع الكلمة والكلم والكلام وبدأنا نميز بين الكلمة والكلم والكلام ها. ذكرون أيها المفقون أيها المفقات هذا مما هذه مراجعة لما درسناه ولما استنبطناه في اللقاء الماضي ميزنا بين الكلمة واتفقنا على أن دراستنا للكلمه الآن دراسة نحوية وليس الدراسة بلاغية، فقد اتفقنا على أن الكلمة من الناحية البلاغية أو من الناحية المجازية قد تدل على الجملة وعلى الجملتين وعلى ثلاث جمل وعلى عشر جمل وعلى نقد جمله وعلى وعلى خطبة وعلى محاضرة وعلى كتاب باكمله وعلى القرآن كله كلمة، فالكلمة بمعناها البلاغي واسعة الدلالة. لا تقتصر على الدلالة على كلمة نحوية واحدة اسما كانت أو فعلا أو حرفا وظيفيا بل الكلمة البلاغيه المجازية تتسع في معناها ومدلولها لتشمل الكثير والكثير والكثير التصل إلى الخطب والمحاضرات والكتب والمؤلفات لكننا نتعامل مع الكلمة الآن بمعناها اللغوي الحقيقي النحوي عندما نتحدث أو نتكلم عن الكلمة فإنما نتكلم عنها بمفهومها اللغوي الحقيقي النحوي فما الكلمة معناها الحقيقي النحوي الكلمة لفظ مفرد أو قول مفرد يدل على اسم من الأسماء أو فعل من الأفعال أو حرف من الحروف الوظيفية هذا معنى الكلمة الكلمة معناها اللغوي الحقيقي النحوي لفظ مفرد أو قول مفرد يدل على فعل من الأفعال على اسم من الأسماء أو فعل من الأفعال أو حرف من الحروف الوظيفيه فهل في الالفاظ الثلاثه الكلمة نعم قول كلمة لأنها دلت على فعل من الأفعال الحمد كلمة لانه دل على اسم من الاسماء لله في كلمتان اللفظ المركب لله فيه كلمتان اللام كلمه واسم الجلاله كلمه اذا عرفنا اذا استنبطنا حتى الان كم كم مصطلحا من من الالفاظ ثلاثه اللفظ المفرد واللفظ المركب والقول والكلمه طيب الكلم الكلم الذي يقول عنه العلماء ان الكلم ما تركب من ثلاث كلمات فاكثر ما من ثلاث كلمات سواء دل على معنى تام او دل على معنى جزئي هذا مفهوم الكلم عند عامه علماء اللغه علماء النحو الكلم ما من ثلاث كلمات فأكثر سواء دل على معنى تام أو على معنى جزئي، فهل في هذه الألفاظ الثلاثة كلم نعم؟ أه؟ دا دا في أكثر من أكثر من, من ثلاث كلمات في هذه الألفاظ في أكثر من ثلاث في أربع كلمات في هذه الألفاظ الثلاثة، إذن الكلم موجود أيضا، الكلم موجود في هذه الألفاظ الثلاثة. طيب معنى الآن حتى الآن كمصطلح اللفظ المفرد المفرد المركب والقول والكلمة والكلم طيب الكلام هل في الالفاظ الثلاثه كلام ما معنى الكلام عندما قارنا بين الكلم والكلام وقلنا أن الكلام ما تركب من كلمتين فأكثر الكلام ما تركب من كلمتين فأكثر بحيث يدل على معنى تام الكلام ما تركب من كلمتين فأكثر بشرط أن يدل على معنى تام فهل في هذه الالفاظ سلتها كلام؟ نعم فيها كلام الحمد لله أليس كلاما؟ نعم كلام تركب من كلمتين أو أكثر تركب من ثلاث كلمات ودل على معنى تا اذا فالكلام موجود اذا اللفظ المفرد موجود اللفظ المركب موجود القول موجود الكلمة موجودة الكلم موجود الكلام موجود وصلنا إلى كم الصلحة الآن استنبطناها من الألفاظ الثلاثة ستة مصطلحات حتى الآن ستة مصطلحات ونواصل ونواصل أيها الموفقون أيها الموفقات إلى استنباط ما يمكن أن نصبطه من هذه الألفاظ الثلاثة لأننا نريد أن نصل إلى ثلاثين مصطلحا ونزيد من صفعنا طيب هل في هذه الأفاض ثلاثة الجملة الرسمية هل في هذه المصطلحات في هذه هل في هذه الأفاض ثلاثة أيون المفقودات والمفقاة الجملة الرسمية هل فيها نعم في الأفاض ثلاثة جملة رسمية ما هي أحسنت يا أمة سلاما بارك الله فيك الحمد لله جملة رسمية الحمد لله جملة اسمية إذاً استنبطنا من الألفاظ الثلاثة مصطلح الجمل الاسمي طب هل في الألفاظ الثلاثة الجملة الفعلية؟ هل في الألفاظ الثلاثة الجملة الفعلية؟ نعم، حسن، ما هي آية المفق؟ المسلمة جاءتنا بالجملة الاسمية غير المسلمة تأتينا الامام موسى بارك الله فيك يوم جاءتنا بالقول الفعلي، قالت قولي الحمد لله يعني إذا الحمد لله جملة اسمية الحمد لله قول فعليه حتى لو قلنا قل وحدانا يمكن, يمكن ان نعتبره جمله فعليه لفظ قل وحدانا يمكن أن نعتبره جملة فعلي، لأن كل فعل لا بد له من فاعل، فإذا ضممنا الفعل الى الفاعل أو أس أسندنا الفعل الفعل اذا معنى الجمله الاسميه ومعنى الجمله الفعليه طيب طب هل معنى الاسم معنى الاسم معنى الفعل معنى الفعل هل معنى الحرف الوظيفي معنى الحرف الوظيفي خلاص اذا وصلنا الى كم إلى كم وصلنا حتى الان اللفظ المفرد اللفظ المركب القول الكلمة الكلم الكلام الاسم الفعل الحرف الوظيفي الجملة الاسمية الجملة الفعلية وصلنا إلى كم حتى الآن إلى أحد عشر مصطلح وصلنا إلى أحد عشر مصطلح وأم, وأم سلامة الموافقه تضيف تضيف الآن مصطلحا المصطلح الثاني عشر ويشبه الجمله الجملة المصطلح الثاني عشر شبه الجملة موجود نعم أين هو ليس معنا إلا أم سلامة اين انت ما يان يا اسهل مفقع بارك الله فيك يا ام سلامه لكن ليس معك من الاخوات من يساعدك ايمان ام جويليه بارك الله فيك لله احسنتي ايمان ام جويليه لله هذه شوف جملة مكون من جار ومجرور اذا ايش جملة جمله معنى حتى الان كم مصطلح معنا إثنى عشر مصطلح حتى الان معنا إثنى عشر مصطلحا ونواصل استنباط المصطلحات طب هل معنا المعرب والمبني هذان هاد المصطلحان من المصطلحات النحوية المعرب والمبني هل معنا في هذه الألفاظ الثلاثة مصطلح المعرب ومصطلح المبني من المصطلحات النحوية الفرق بين المعرب والمبني نعم معنا المعرب والمبني طيب معنى المعرب ومعنى المبني أين المعرب وأين المبني أين المعرب وأين المبني معنى لفظان أو كلمتان معربتان معنى كلمتان معربتان ومعنى كلمتان مبنيتان ها كلم... معنى كلمتان معربتان ومعنى كلمتان مبنيتان طب ف... الكلمتان المعربتان فهما إيه؟ هيا ايها المتقاه الكلمتان المعربتان هما إيه؟ معنى كلمتان معربتان ومعنى كلمتان مبنيتان أحسنت يا ايمان بارك الله فيك الكلمة الكلمتان المعربتان الحمد واسم الجلالة الجلاله الله هاتان هما الكلمتان المعربتان الحمد واسم الجلاله الله طيب ومعنى كلمتان مبنيتان ومعنى كلمتان مبنيتان ها ما هما كلمتان معربتان أحسنت يا إيمان بارك الله فيك قل كلمة مبنية وحرف الجر كلمة مبنية حرف الجر اللام كلمة مبنية أحسنت غايات الفردوس قلت كلمتان معربتان وكلمتان مبنيتان أما المعربتان فهما الحمد واسم الجلالة وأما الكلمتان المبنيتان فهما قل وحرف الجر أحيان أحسنت الآن الفلوس بارك الله فيك عظيم طيب إذن وصلنا إلى كم مصطلح حتى الآن وصلنا إلى أربعة عشر مصطلحا حتى الآن نواصل حتى نصل إلى ثلاثين أو نزيل وصلنا حتى الآن إلى أربعة عشر مصطلحا طيب هل معنى المبتدأ هل معنى المبتدأ نعم معنى المبتدأ مسلمة قالت نعم المبتدأ موجود ما هو أمت... آ... نعم أيتها المطقة أمات الحق تنادينا بارك الله فيك يا أمات الحق وعليك السلام ورحمة الله وبركاته بارك الله فيك أيها الموفقة أنت الحق أنت معنا لأول مرة أم حضرت معنا من قبل للمرة الثانية بارك الله فيك بارك الله فيك. هيا أيها الموفقة أنت الحق شاركي أخواتك في استنباط المصطلحات النحوية من هذه الأفضل الثلاثة وقد وصلنا حتى الآن إلى أربعة عشر مصطلحاً وسألنا عن المصطلح خمس عشر وهو المبتدأ فقال آآ آآ أنت تقولين نعم موجود ومؤمن جويلية قالت موجود ومسلامة قالت موجود وهو الحمد بارك الله في كنا جميعاً الحمد هذا هو المبتدأ عظيم طيب كل مبتدأ له خبر ما من مبتدأ إلا وله خبر سواء أكان هذا الخبر مذكورا أو محذوفا وسواء كان متأخرا عن المبتدأ أو مقدما عليه يعني قد يكون الخبر خبر المبتدأ مذكورا وقد يكون محذوفا نقدره وقد يكون مقدما وقد يكون مؤخرا وقد يكون في صورة مفرد وقد يكون في صورة جملة وقد يكون في صوره شبه جملة يعني وقد يكون في صورة اسم معرب وقد يكون في صوره اسم مبني وهكذا يتنوع الخبر المبتدا في صوره واشكاله المهم لا بد لكل مبتدا من خبر ولا يكون المبتدا مبتدا الا اذا كان له خبر وما جعل المبتدأ مبتدأا إلا ليكون له خبر فهل يوجد الخبر في هذه الأفضل الثلاثة أم محذوف نقدره ما أكثر صور الخبر أيها المفقون قد يكون الخبر مذكورا وقد يكون محذوفا وقد يكون مقدما وقد يكون مؤخرا وقد يكون في صورة اسم معرب وقد يكون في صورة اسم مبني، وقد يكون في صورة جملة اسمية، وقد يكون في صورة جملة فعلية، وقد يكون في صورة شبه جملة. يعني صور الخبر المبتدع كثيرة. المهم لا بد لكل مبتدع من خبر، وما وجعل المبتدع مبتدعًا إلا ليكون له خبر. فهل يوجد في الألفاظ الثلاثة خبر لل؟ لهذا المبتدا الذي حددناه ب الحمد ما هو الخبر ما هو هذا الخبر ايها المتقون ايها المتقات اين خبر المبتدا نعم يوجد خبر للمبتدا موجود مذكور نعم مذكور الا وهو ايه شب الجمله اي الجار والمجرور لله أحسن خبر المبتدا بارك الله فيكن إذن وصلنا إلى حتى الآن إلى ستة عشر مصطلحا وصلنا إلى ستة عشر مصطلحا حتى الآن طيب نعم طيب ماذا بعد هذا من المصطلحات هل يوجد فاعل ها هل يوجد الفاعل؟ ما دام يوجد فعل فلا بد أن يوجد له فاعل سواء أكان الفاعل مذكورا في الكلام أو محذوفا نقدره أو ضميرا مستثرا نقدره أو يعني لا بد لكل فعل من فاعل لا يخلو فعل من فاعل سواء أكان مذكورا أو محذوفا أو ضميرا مستثرا نقدره إلى غير ذلك فهل يوجد الفاعل نعم يوجد لكنه منفوظ أم مقدر فاعل الفعل الآن مذكور أم مقدر أحسنت وفاء لربي قالت إنه ضمير مستتر تخذره أنت وكذلك قالت إيمان أم غايلية وكذلك سلامه ما شاء الله بارك الله فيكن جميعا حسنتن بارك الله فيكن الفاعل في صوره ضمير مستثمر تقديره انت بارك الله فيكن عظيم وصلنا حتى الان الى كم الى تسعة عشر مصطلحا ف المصطلح العشرون هل يوجد ما دمنا قلنا في ال ما دمنا قلنا في الألفاظ الثلاثة فيها المعرب ما دام فيها المعرب الإعراب يتنوع أيها المفقون أيها المفقاء بين الرفع والنصب والجر والجزم ما دام فيها معرب فالإعراب يتنوع بين الرفع والنصب والجر والجزم فماذا فيها من الإعراب والرفع أيها الموفقون يتنوع أيضا يعني بعد أن نوعنا الإعراب أربعة أنواع وقلنا رفع ونصب وجر وجزم هذه انواع الاعراب الاربعه يمكن ان ننوع كل نوع من الانواع الاربعه يعني الرفع مثلا نقول احيانا نقول الرفع بالعلامات الظاهره والرفع بالعلامات المقدره والرفع بالعلامات بعلامه الرفع الاصليه والرفع بعلامات الرفع الفرعيه كل ذلك أنواع الرفع في قوامات الرفع قد يكون بالعلامات الظاهرة كما هنا في الحمد على علامة الرفع ظاهرة لكن لو قرانا قرأنا في آيات أخرى وما أكثر الرفع عندما يكون مقدرا العلامه مقدره وليس ظاهره عندما نقرا الهدى هدى الله الهدى هدى الله مثلا او ان الهدى هدى الله فهل فهل الرفع او النصب الان اذا قلنا ان الهدى هدى الله فهل الرفع الان في بالعلامة الظاهرة أم بالعلامة المقدرة وهل النصب الآن بالعلامة الظاهرة أم بالعلامة المقدرة إذا قلنا إن الهدى هدى الله معنا رفع ومعنا نصب فهل الرفع بالعلامة الظاهرة أم المقدرة وهل النصب بالعلامة الظاهرة أم المقدرة في قوله تعالى إن الهدى هدى الله الرفع بالعلامة المقدرة والنصب أيضا بالعلامة المقدرة إن الهدى هدى الله اسم إنه منصوب بفتحه مقدرة وخبر إنه مرفوع بضمات المقدرة اذا الرفع قد يكون بالعلامات الظاهرة وقد يكون بالعلامات المقدرة وكذلك قد يكون بالعلامة الأصلية للرفع وهي علامة الوحيدة وهي الضمة كما هنا في الحم وقد يكون بالعلامات الفرعية التي تنوب عن العلامة الأصلية فإن الرفع له ثلاث علامات فرعية تنوب عن العلامة الأصلية الرفع له ثلاث علامات فرعية تنوب عن العلامة الأصلية كل في موضعه فمن العلامات الفرعية مثلا الالف ومن العلامات الفرعية الواو ومن العلامات الفرعية تبوت النون كل في موضعه وكل هذه علامات للرفع لكنها فرعية تنسب عن العلامات الاصلية كل في موضعه فاذا قلنا مثلا من علامات الرفع الفرعية الالف في موضعي في, في اين في المثنى في المثنة قوله تعالى وإن طائفتان طائفتان قوله تعالى فرجل ومرأتان وفي قوله تعالى قال رجلان للذين يخافون يعني إذن الرفع من علاماته الفرعية الالف والواو والنون كله في موضعه فالالف في في المثنى عندما يرفع المثنى يرفع بالالف نيابه عن الضمه طب والو والواو ايضا علامه علامات الرفع في موضعها في في ماذا في نوعين في في نوعين الواو علامه للرفع فرعيه تنوب عن العلامه الاصليه في في في كل في موضوعين، أحسنت يا أمو سلاما، بارك الله فيك قالت وذكرت لنا الموضعين قالت في جمع المذكر السالم وفي الأسماء الخمسة، أيتها المفقه، بارك الله فيك يا أمو سلاما. في جمع المذكر السالم في تعالى إيه؟ قد أفلح المؤمنون، الوا في جمع المذكر السالم. وفي الأسماء الخمسة وكان أبوهما صالحا في الأسماء الخمسة ايضا ولما دخلوا عليه من حيث أمرهم أبوهم آه هكذا طيب إذن وايضا من علامات الرفع الفرعية سبوت النون سبوت النون أحسنت يا إيمان وقال لي بارك الله فيك قالت في الأفعال الخمسة قوله تعالى إيه الذين يؤمنون بالغيب وما وسوف نعود إليها مرة أخرى بعد أن نفرغ من حل هذه المسابقة موعدنا مع قوله تعالى الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون معنى ثلاث أمثلة لنفقنا الرفع بعلامة فرعية وهي ثبوت النون في قوله تعالى يؤمنون ويقيمون ويوفقون مرفوع ثبوت النون فعله الأفعال الخمسة مرفوع ثبوت النون نيابة عن الضم إذن ما دامت في ما دام معنا في الألفاظ الثلاثة كلمات معربة فالإعراب فالإعراب يتنوع ويتفرع هذه الأنواع الأربعة وهذه الفروع الأربعة الرفع والنصب والجر والجزم. طيب فما فأين الرفع؟ فأين؟ فهل يوجد معنى في الإعراب أو الألفاظ المعربة أو الكلمات المعربة؟ ها رفع أم نصب أم جر أم جزم؟ في الكلمات المعربة هنا في الألفاظ ثلاثة. كلمات المعربة في الالفاظ الثلاثه آه. الرفع أم ام النصب ام الجر ام الجزم معنا نوعان من الانواع الاربعه معنا نوعان من الانواع الاربعه معنا الرفع ومعنا الجر معنا الرفع ومعنا الجر اين الرفع واين الجر اين الرفع واين الجر الرفع في كلمه الحمد الرفع موجود في كلمة الحمد والجر موجود في كلمه اسم الجلاله الرفع موجود في كلمه الحمد والجر موجود في اسم الجلاله لله عظيم عظيم خير. إذن معنا وصلنا حتى الآن تجاوزنا تجاوزنا العشرين مصطلحا حتى الآن طب الرفع الموجود أيها المنفقون أياتها المنفقان بالعلامة الأصلية أم العلامة الفرعية أو الرفع الموجود لفظا أم محلا الرفع الموجود بالعلامه الاصليه نعم احسنت ايتها الموفق موجود بالعلامه الاصليه عظيم هذا مصطلح ايضا طب والعلامه الاصليه قد تكون ظاهره وقد تكون مقدره فهل هنا ظاهره ام مقدره يعني الرفع عرفنا مكانه في لفظ الحمد في كلمة الحمد وقلنا هل هذا الرفع بالعلامة الأصلية أم الفرعية اتفقنا على أنه بالعلامة الأصلية طيب والعلامة الأصلية قد تكون ظاهرة وقد تكون مقدره فهل هنا ظاهرة أم مقدره ظاهرة الحمد هنا رفع و... وبالعلامة الأصلية والعلامة الأصلية ظاهرة وليست مقدره كل هذه مصطلحات الرفع مصطلح العلامة الأصلية مصطلح الظاهرة مصطلح كل هذه مصطلحات طيب طب هذا هذا الرفع اب ننتقل من الرفع الى النصب ننتقل من الرفع الى النصب هل معنى نصب يعني معنى رفع وعرفناه انه في كلمه الحمل وانه علامة اصليه وان العلامه الاصليه ظاهره وليست مقدره طيب انتهينا مما يتعلق بالرفع في لف الحم. فقبل أن ننتقل إلى النص لنكن في الرفع. كما يوجد الرفع بالعلامة الأصلية والعلامة الظاهرة من مصطلحات الرفع أيضا آيات المأيون المفقودة المفقودات الرفع إما أن يكون لفظا واما ان يكون محلا يعني كما ان الرفع قد يكون بالعلامه بالعلامه الاصليه وقد يكون بالعلامه الفرعيه وقد تكون العلامه ظاهره وقد تكون العلامه مقدره وكذلك الرفع قد يكون لفظا وقد يكون محلا طيب الرفع الذي في قوله تعالى الحمد هذا الرفع لفظا ام محلا هذا الرفع لفظا ام محلان الراجعة عفو الله سهام قالت لفظاً أحسنتي وإيمان أم قالت لفظاً أحسنتي نعم الرفع لفظاً وليس محلا الرفع لفظاً وليس محلاً عظيم إذ عرفنا كل ما يتعلق بالرفع الموجود في لفظ الحم أن هذا الرفع لفظي وليس محل وأنه بالعلامة الأصلية وأن العلامة الأصلية ظاهرة وليست مقدره كل هذا موجود في كلمة الحم طيب قبل أن ننتقل من الرفع إلى النصب هل يوجد معنى رفع في هذه الألفاظ الثلاثة رفع غير الرفع الذي عرفناه في الحمد عرفنا الرفع الذي في الحم رفع لفظي وليس محلي وأنه بالعلامة الأصلية وأن العلامة الأصلية ظاهرة وليست مقدرة فهل يوجد مثلا رفع محلي وليس رفعا لفظيا يعني الرفع لفظي عرفناه في الحمد فهل يوجد رفع من النوع المحلي لأن كل من أنواع من صور الرفع إما أن يكون لفظا وإما أن يكون محلا فالموجود في الحمد لفظا وليس محلا فهل يوجد معنا في الألفاظ الثلاثة رفع محلا راجعة عطم الله سهام قالت نعم بارك الله فيك أحسنتي معنا رفع محلا كما يوجد معنا رفع افضل في الحمد يوجد معنا رفع محلا فاين هذا الرفع المحلي ايها الموفقون ايتها الموفقات راجعت عبد الله سهام قالت نعم قلت نعم قلنا قلنا لها أحسنت طيب ونسال الان اين الرفع الايمان ام جريا تقول الحمد لله ده ده كله رفع محل ايهتها الموافقه فنقولنا آيات والمفقة إيمان الحمد رفع لفظي الحمد رفع لفظي واتفقنا على هذا فكيف نقول مرة أخرى الحمد لله رفع نريد رفع محلي فقط وفاء لربي تقال بشبه الجملة لله في محل رفع خبر أحسنت آيات والمفقة هكذا هكذا آيات والمفقة وفاء لربي قالت أحسنت إيمان أم غريء في الرفع المحلي في شبه الجملة في الجر والمجرور لله لله قبل المجرور شبه جملة هذا الجر والمجرور الذي هو شبه جملة يقع في الإعراب خبرا للمبتدا يقع خبرا للمبتدا الذي هو إيه الحمد وما دام هذا الجر والمجرور وقع في الإعراب خبرا للمبتدا، فكل خبر لأي مبتدا أي خبر لأي مبتدا لا بد أن يكون حكمه إيه؟ أي خبر لأي مبتدا لابد أن يكون حكمه الإيه؟ الرفع من نصب ام الجر، ام الجزم؟ الرفع. دام خبر للمبتدا أي خبر لأي مبتدا لا بد يكون حكمه الرفع. لكن الرفع كان في الحم رفعا ظاهرا لا بالعلامة الظاهرة وليس العلامة قدرة رفعا لفظيا وليس محليا أما الرفع هنا في لله في هذا الجر والمجرور فهو رفع إيه لفظي أم محلي رفع محلي رفع محلي وليس رفعا لفظيا رفع محلي لان الجر والمجرور وقع خبرا للمبتدا وكل خبر لاي مبتدا لا بد ان يكون حكمه الرفع فهنا نقول الرفع محلا وليس لفظا لاننا لو قلنا الرفع هنا لفظي مثلا نقول لفظي أي اين الضمه اين الالف اين الواو الرفع اللفظي اما بالضمه وإما بالألف وإما بالواو وإما بالثبوت النون هذا الرفع اللفظي الرفع اللفظي أيها المفقون الذينوں me الرفع لفظا الرفع لفظا إما أن يكون بالضمة وهي العلامة الأصلية وإما أن يكون بالألف وهي علامة فرعية وإما أن يكون بالواو وهي علامة فرعية أيضا وإما أن يكون بالثبوت النون وهي علامة فرعية أيضا هذا هو الرفع اللفظي فهل في الجر والمجرور الذي أعربناه خبرا للمبتدأ هل يوجد أي رفع لفظي ضم أو ألف أو واو أو ثبوت النون إذن ليس فيه هي رفع لفظي بصور هي الأربعة الضمة والالف والواو وتبت النور هل يوجد رفع لفظي بأي شكل من هذه الأشكال الأربعة في الجر والمغرور لله هل يوجد لا يوجد إذن فهو رفع لفظي أم رفع محلي إذن الرفع الرفع فيه لله رفع محلي وليس رفعا لفظيا إذن مرفوع محلا وقد عرفنا لماذا هو مرفوع لأنه وقع في الإعراب خبرا لمبتدأ وما دام وقع خبرا لمبتدأ حتما لا بد أن يكون حكمه الرف لأن أي خبر لأي مبتدا لا بد أن يكون حكمه الرف ولكن الرفع هنا ليس لفظيا وإنما هو رفع محلي فنقول لله جر مجرور شبه جملة في محل رفع آه. إذن رفع محلي وليس رفع لفضيا في محل رفع لأنه خبر لمبتد وصلنا إلى كم مصطلح حتى الآن نحن وصلنا إلى 25... إلى خمسة من عشر مصطلحا تقريبا أو أكثر وصلنا إلى أكثر من إلى نحو خمسة من عشرين حتى الآن ونواصل البحث عن المصطلحات واستنباط المصطلحات النحوية من هذه الألفاظ ثلاثة الفاظ فقط استطعنا حتى الآن أن نصل إلى خمسة وعشرين مصطلحا نحويا من هذه الألفاظ الثلاثة ما هذا أيها المفقون عصر المفقات انها لغة القرآن أعظم اللغات أروع اللغات إنها لغة العربية لغة القرآن إنها روائع البيان في لغة القرآن إنها المعجزات معجزات القرآن خمسة وعشرون مصطلحاً حتى الآن من ثلاثة ألفاز حتى نصل إلى ثلاثين أو نزيد عن ثلاثين والله مستعاد هيا أيها المفقون آية والمفقرات نواصل البحث عن هذه المصطلحات التي يمكن أن نصبقها من هذه الالفاظ الثلاثة، فلما فرغنا من من الرفع بصوره الواردة في لفظ ثلاثة مر في صو اللفظ الرفع لفظا لا محلا في الحم وبالعلامة الأصلية الظاهرة وهي الضمة الظاهرة ومرة. الرفع الرفع محلا في الجر والمجرور طيب ننتقل من الرفع الى النصب هل يوجد معنا رفع نصب لفظي او محلي باي علامه من علامات النصب اللفظيه الاصليه أو او او الفرعيه يعني النصب مثلا نقول النصب اللفظي النصب اللفظي يكون بالعلامة الأصلية أو بأي علامة من العلامات الفرعية التي تنوب عن العلامة الأصلية إذا كان اللفظ إذا كان النصب لفظيا فإنما أن يكون بالعلامة الأصلية للنصب وهي الفتحة وإما أن يكون بأي علامة من العلامات الفرعية التي تنوب عن العلامة الأصلية وهي أعدوا معي أيها المفقولة المفقات إما الألف في, العلا في, في الألف على من علامات النصب الفرعيه والياء علامه من علامات النصب الفرعية وحذف حذف النون علامه من علامات النصب الفرعية والكسرة علامة من علامات النصب الفرعية يعني العلامة الأصلية واحدة للنصب وهي الفتحة وأربع علامات فرعية للنصب وهي الألف والياء والكسرة وحذف النون لا, لا لا آيات والمفقة وذلك لا تقول حذف حرف العلة لا آيات والمفقة لا نقول أن حذف حرف العلة علامة من علامات النص أيث المفقة ومحدا ومحدايفة هل نقول كما كتبت أن حذف حرف العلة علامة من علامات النص لا بل نقول حذف النون حذف النون علامة من العلامات الفرعية ولا ولاش حذف حرف العلة حذف النون لا نقول أن حذف حرف العلة علامة من علامات النصب علامات النصب الفرعية أربعة الألف والياء والكسرة وحذف النون كل في موضعه كل في موضعه علامة النصب الأصلية تكون مثلا في الاسم المفرد إن الله أو إن الحمد لله فتكون مثلا في الاسم المفرد أو جمع التكسير مثلا وعلامات النصب الفرعية كله في وضعه الألف مثلا تكون في ماذا الذر المكنون تقول هل ممكن مثال على حذف النون إذا سمحت احسنت <تصفيق> نقول مثلا اياتها المطقه الدور المكنون نقول مثلا لن تنالوا البر اياتها المطقه الدور المكنون لن تنالوا البر هذا نصب بحذف النون اياتها المطقه كيف ذلك الفعل المضارع تنال منصب بايه ب نصب وهي لن وعلامه نصبه حذف النون ما رايك يا ايتها الموفقه الدور المكنون طلبت مثالا لحذف النون وضح لك ايتها الموفقه الدور المكنون الحمد لله بارك الله فيك طيب وقد يكون النصب بالالف في كله في موضع في الاسماء الايه الخمسه ها القولية تعالى مثلا إن أبانا في ضلال مبين إن أبانا هنا نصب بالالف كله في موضعه وقد يكون النصب بالكسرة قد يكون النصب بالكسرة قولية تعالى إيه إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ثم المسلمات الآن منصوب الكسرة المؤمنات منصوب الكسرة جمع مؤنث سالم عشر مو انطلق كنا ايوب له ازواج قيل من كنا مسلمات مؤمنات قانتاات ثائبات عابدات سائحات سيبات كل هذا ايه منصوب بالكسره منصوب بالكسره منصوب بالكسر يبقى كله في موضعه كله في موضعه هذا كله أيها المفقولين النصب بالعلامة الأصلية أو النصب بأي علامة من العلامات الفرعية الأربعة كل هذا نسميه نصب إيه نسميه نصب لفظي النصب اللفظي بالعلامة الأصلية وهي الفتحة أو بأي علامة من العلامات الفرعية الأربعة التي عرفناه هذا كله نسميه إيه النصب اللفظي النصب لفظا وليس محلا لكن يمكن كما كما راينا في الرفع تارة يكون لفظا وتارة يكون محلا كذلك النصب تارة يكون لفظا وتارة يكون محلا يكون لفظا يكون وكذلك الجر تارة يكون لفظا وتارة يكون محلا وكذلك الجزم طارتًا يكون لفظا وطارتًا يكون محلا وهكذا يعني كل نوع من أنواع الأعراب أربعة الرفع والنصب والجر والجزم طارتًا يكون لفظا أي بعلامة أصلية أو علامة فرعية هذا معنى ما هذا مع هذا الأعراب لفظًا وطارتًا يكون محلا يعني لا توجد أي علامة من العلامات لا الأصلية ولا الفرعية هذا الأد إيه هذا الاعراب محلا فالإعراب قد يكون لفظا وقد يكون محلا سواء في الرفع أو في النصب أو في الجرد أو في الجزء. وقد عرفنا ذلك في الرفع ورأينا رفعا لفظيا في الحمد ورأينا رفعا محليا رفعا محلا في لله يوجد رفع لفظا ويوجد رفع محلا طب هل يوجد معنا في هذه الألفاظ الثلاثة نصب لفظا أو محلا أيها المفقون أيها المفقات وما زلنا نواصل البحث ما زلنا نستنبط المصطلحات ما زلنا في روائع البيان في لغة القرآن من هذه الألفاظ الثلاثة التي سوف نزيد عن ثلاثين مصطلحا نستنبطها بعون الله وتيسيره وتوفيقه الله يعلمنا ويفقينا ويوثقنا. هيا أيها المفقودات والمفقاة منهجنا منهج منهج تذوقي ليس من ليس من منهجا نمطيا تقليديا في حفظ قواعد ونسيانها ونحفظها مرة أخرى وننساها مرة أخرى وكلما حفظنا نسينا وكلما نسينا حفظنا لا لا نحن منهجنا منهج من تذوقي استنباطي نربي فيه الملكات التذوقيه والله المستعان فكما سبق ما رأيكم في علم التوجيه اي توجيه نحويه ايات المتفقه مقصودين اي توجيه مع علوم التوجيه كثيره ايات المتفقه سأل بعد الدرس فضلا أحسنتي أياتك الموفقة غايه, غاية الفردوس أحسنتي بارك الله فيك توجيه القراءات أمة الحق توجيه القراءات ما, ما أحسن علم التوجيه أو توجيه القراءات علم من أروع علوم القرآن من أروع علوم القرآن أو من أروع العل العل العلوم النحوية علم توجيه القراءات هذا من روائع البيان في لغة القرآن بل من مظاهر إعجاز القرآن أيها المنطقون هذه المنطقات توجيه الإقراءات علم توجيه القراءات توجيها عرابيا نحويا هذا من روائع البيان في لغة القرآن وهذا من من وجوه إعجاز القرآن والله مستعان أن يعينني على وضع مؤلف في في هذا العلم علم التوجيه يعني ووأن أمنح فيه إجازات نحوية في القراءات القرآنية يعيننا الله سبحانه وتعالى أن أضع مؤلفا في هذا العلم علم توجيه القراءات ووووأمنح فيه إجازات ال في ال النحوية في القراءات القرآنية. إن شاء الله والله المستعان الله المستعان آه نعم آه أنا في الحق تقول ممكن شيخي الاتصال بكم خاص لو سمحتم نعم أن يترى وسائل الاتصال إن شاء الله مكبولة ويعني سواء في هذا اللقاء أو في غير هذا اللقاء لمن أراد أن يكتب انظري الى اختك الموفقه غايه الفردوس تقول الاتصال ممنوع الاتصال تقول ممنوع الاتصال خلاص عليك ان تلتزمي بهذا التوجيه وهذا هذا المنع ما هو عندي ما ليس عندي انا مانع الاتصال عندي مفتوح دائما للدارسين والدارسات والطلاب العلم أينما كانوا في مصر وفي أي بلد من بلاد العالم كله اتصال عندي مباح ومتاح ومفتوح دائما وأبى وقت كله للعلم ولطلاب العلم في كل زمان ومكان حتى ألقى الله إن شاء الله تعالى أما بحسب النظام المتبع عندكم فلا بد من الالتزام به لا بد من الالتزام والاحترام النظام ورحمة الله فيكم ونفع الله بكم ونعود أيها الموفقون أعيث والموفقات إلى إلى جهودنا مع هذه الألفاظ الثلاثة هيا أيها المفقون أيها المفقات نعود إلى جهودنا وتأملاتنا الاستنباطية نستمت بطمئة نستطيع أن نستمتها من هذه الألفاظ الثلاثة وقد وصلنا حتى الآن إلى كم مصطلح نحن قاربنا الثلاثين حتى الآن ه ربنا الثلاثين مصطلحا حتى الآن من هذه الألفاظ ثلاثة وما جلنا نواصل والله مستعان موضوع الحلقة محديفة تقول موضوع حل موضوعاتنا دائما تحت عنوان آية المطقم محديفة روائع البيان في لغة القرآن موضوعاتنا دائما وابدا تحت عنوان روائع البيان في لغة القرآن هذا مع الموضوع العام للقاءاتنا وحلقاتنا وتواصلنا مع الدارسين والدارسات تحت عنوان روائع البيان في لغه القران هيا نعود إلى جهودنا و تأملنا واستنباطنا لما نستطيع أن من للمصطلحات النحوية في هذه الألفاظ الثلاثة والسؤال الآن كما استطعنا أن نجد الإعراء الرفع لطبا وبالعلامة الأصلية الظاهرة ووجدنا ايضا الرفع محلا كما وجدناه لفظا وجدناه محلا طيب فهل نجد النصب كما وجدنا الرفع لفظا أو السؤال الآن كما وجدنا الرفع لفظا ووجدناه محلا فهل يمكن أن نجد الرفع النصب لفظا او محلا وهل يمكن أن نجد الجر لفظا أو محلا وهل يمكن أن نجد الجزم لفظا أو محلا هيا نبحث وأمامنا الفاظ ثلاثه ونتأمل ونتذوق ونستنبط منهجنا تذوقي استنبطي هيا ايها المفقون أيها المفقار هل يوجد معنا هل يمكن أن نستنبط من الالفاظ الثلاثة نصبا لفظيا أو أو محليا مثلما استطعنا أن نصنبف أن نجد الرفع لفظا وأن نجد الله الرفع محلا ها هذا هو السؤال الذي أطرحه الآن أيها المفقودات المفقاة كما كما وجدنا الرفع لفظا ووجدناه محلا فهل نجد النصب كذلك لفظاً أو محلاً؟ أيها الموفقون أيها الموفقاء عراجية عفو الله سهام تقول نعم ما شاء الله عليك أيها الموفقة علمينا بارك الله فيك فهمينا فهمينا بارك الله فيك طب نجده لفظاً أو نجده يعني نحن وجدنا الرفع لفظاً ووجدنا الرفع محلاً ها؟ فهل نجد النصب لفظا ومحلا أم لفظا فقط أم محلا فقط الاسنام راجعه عفوه الله سهام تقول الاسنام طيب هيا ايتها الموفقه اين ال... اين النصب لفظا راجعه عفوه الله سهام الموفقه تقول النصب موجود لفظا ومحلا كما كما وجدنا الرفع لفظا ومحلا نجد النصب نصب لفظا ومحلا في الفاتحة أياتها المنفقة راجعة عفو الله شهاد نحن في الألفاظ الثلاثة فقط ولسنا في الفاتحة ولسنا في القرآن كله نحن محصورون الآن في هذه الألفاظ الثلاثة فقط ونستنبط منها ما يمكن أن نستنبطه من المصطلحات وإلا لو خرجنا من هذا الألفاظ الثلاثة ممكن أن نستنبط استنبطت لا أول لها ولا آخر أيها الآيات والمفاقة نحن الآن محصورون ومحاطون بالألفاظ الثلاثة لا نخرج عنها لا تقول في الفاتحة ولا في غير فاتحة في هذه الألفاظ الثلاثة قل الحمد لله فقط نريد أن نصبط ما يمكن أن نصبطه من هذه الألفاظ الثلاثة فقط قل الحمد لله وضح لك اياته المفقه رجاء عقله سهام وضحت لك الخطة اياته المفقه وضح الحمد لله ها؟ ما زلت عند رايك في انه يوجد معنى في الالفاظ ثلاثه نصب لفظي ونصب محلي ام الان لا يوجد لا لفظي ولا محلي ها؟ ما رايك الان هل يوجد أم لا يوجد بعدما عرفت أننا الآن نقتصر في بحثنا الآن على هذه الأنفذ الثلاثة فقط رأيها تعفو الله سهام تقول لا يوجد طيب هذا رأيكم مها كمال قل ماذا تقصدين ايتها الموفقه في مهة كمال قل نحن نسأل الآن كما وجدنا في الألفاظ الثلاثة الرفع لفظا ووجدناه محلا وجدنا الرفع لفظا ووجدنا الرفع محلا وقلنا أن جميع أنواع الاعراب يمكن أن نجدها في القرآن لفظا وأن نجدها محلا فإن وجدنا الإعراب لفظا فإما أن يكون بالعلامة الأصلية وإما أن يكون بالعلامة الفرعية علامة فرعية هذا إذا كان لفظا فإن لم نجده لفظا يمكن أن نجده محلا هذا بالنسبة هذا لكل نوع من أنواع الإعراب الأربعة لا يخلو عن ذلك أي نوع من أنواع الإعراب الأربعة الرفع والنصب والجر والجزم إما أن نجده لفظا وإنما أن نجده محلا، فإن وجدناه لفظا، فإنما أن يكون بالعلامة الأصلية، وإنما أن يكون بالعلامة الفرعية، وإن كان بالعلامة الأصلية، فإنما أن تكون ظاهرة، وإنما أن أو تكون مقدّرة، والعلامة الفرعية كل كل علامة في موضعها، فإن لم نجد الرفع فإن لم نجد ال الإعراب لفظا وجدناه محلا وقد نجد أيها المنفقون أيها المنفقات لا نجد الإعراب لا لفظا ولا محلا كيف ذلك عندما نصل إن شاء الله في النهاية إلى الجمل وأنواع الجمل وننوع الجمل إلى نوعين أساسيين رغم كثرة أنواع الجمل أن ننوعها أولا إلى نوعين أساسيين جمل لها محل من الإعراب وجمل ليس لها محل من الإعراب فالجمل التي لها محل من الإعراب الرفع فيها محلا والنصب محلا والجر محلا والجزم محلا والجمل التي لا محل لها من الإعراب لا محل لها من الإعراب ليس فيها إعراب أصلا لا لفظا ولا محل هذا سوف نصل إليه في نهاية بحثنا في هذه الأنفذ الثلاثة إن شاء الله سوف نصل إلى ظاهرة الجمل التي لا محل من والجمل التي لا محل لها من الإعراب وهذه عامة في القرآن وفي السنة وفي اللغة كلها وسوف ندرس نموذجا منها في هذه الأنفذ الثلاثة أيضا إن شاء الله في نهاية يعني دراستنا وتأملنا واستنباطنا لما يمكن أن نستنبته من الألفاظ من المصطلحات النحوية في هذه الألفاظ ثلاثة ليثبت لنا الإعجاز القرآني الإعجاز البياني القرآني فالقرآن كله إعجاز في إعجاز في إعجاز ومن أعظم وجوه إعجاز القرآن الإعجاز اللغوي البياني وهو من أظهر ومن أبهر مظاهر إعجاز القرآن الإعجاز اللغوي الذي أعجز الإنس والجن مجتمعين أن يأتوا مثله ولو كان بعضهم لبعض الظهيرة فنحن الآن في دراستنا أيها المفقون أيها المفقات لتحقيق هذا الوجه العظيم من وجود اعجاز القران بل هو من اعظم وجوه الاعجاز ان لم يكن اعظمها جميعا والاعجاز اللغوي وصحه القران بلاغه القران الفصاحه والبلاغه والبيان يرى اكثر العلماء انها اعظم وجه من وجوه اعجاز القران اذا دراستنا في هذا الميدان ميدان اعجاز القرآن في أي مجال من مجالات إعجاز القرآن أو في أي ميدان من مجالات إعجاز القرآن فوجوه إعجاز القرآن لا تقصى أولها وأظهرها وأهمها هو الإعجاز اللغوي البياني وهذا مجال دراستنا أيها المفقودات والمفقاة تحت هذا العنوان بواء البيان في لغة القرآن العنوان العام لمحاضرتنا ونقائطنا الله المستعان نكتفي بهذا القدر ان عندنا وقت يكفي ان شاء الله لنواصل ونواصل البحث في هذه الالفاظ الثلاثه ما زالت ما زال في فيها فيها عطاءات وفيها امدادات وفيها مصطلحات يمكن ان والله المستعان راجيه تعف الله سهام تقول ماذا تقصدين أية والمطفقة بارك الله فيك ونفع الله بك رجية عفو الله سهام تقول الحمد لله في محل نص بيني لنا وضحي لنا أية والمطفقة بارك الله فيك هذا رأيك ما أجمل هذا الرأي ما أجمل هذا الرأي الذي رأيت فبيني لنا وعلمي أخواتك آية والمضبقة كيف توصلت إلى هذا الرأي رجعت عفواً الله شهان إنه فيه نصب محل أن نعم آية والمضبقة بارك الله فيك فهими أخواتك علمين آية والمضبقة بارك الله فيك علمين ما علمك الله كيف عرفت أن في قوله تعالى الحمد لله فيه نصب محلا لا لفظا بارك الله فيك, بارك الله فيك. لكن علمين فهمين فهمي اخواتك كيف توصلت الى هذه الحقيقه نعم احسنت نقول لك بارك الله فيك نعم في, في قوله تعالى <متحدث> الحمد لله فيه نصب محلي لا يوجد نصب لفظي بل يوجد النصب محلا احسنت وبارك الله فيك وحتى لا تكون رميات من غير رام بيني لنا كيف عرفت أنه, أنه نصب محلي وإلا قلنا أنها رمية من غير رام لا نريد أنها رمية رام وليست رمية من غير رام هذه آيات المفق تقول المفقعة عفوا لا سهام مكان مفقول به يعني اقتربت جدا ايتها الموفقة كلام جميل يقربنا من مما نريد أن نصل إليه ماذا تقصدين به جاء مكان مفعول به المفعول به يحتاج أياتها الموفقة إذا كإذا سبقه فعل متعد لمفعول على الأقل أو لأكثر من مفعول عندئذ آه نقول هكذا آه. لماحل نص نفعل به يعني ماذا تقصدين أية المضافة؟ أنت كأو شكت أن تصل إلى الحقيقة أو شكت أن تصل إلى الحقيقة أو إلى المصطلح الذي نريد أن نصل إليه نريد الوصول إلى مصطلح لفظي أو شكت أية والمضافة أن تصل أن تصل إليه بقولك فيه نصب محلي نعم في نص محلي وأن الحمد آآ آآ الحمد لله آآ يعني آآ في محل مفعول به نعم ما الدر المكنون وصلت الدر الله فيك أيها الموفقة الدر المكنون تقول بعد ما قول القول بعد أحسنتي هذا هو المبتغى هذا هو المبتغى الذي نريد أن نصل إليه وصلت إليه الضر المكنون الموفقة بارك الله فيها وأنت معنا لأول مرة يترد الموفقة الضر المكنون أنا سمعتك تقولي أنك لأول مرة معي هل هذه المرة الأولى أن حضرت معنا من قبل بسم الله ما شاء الله ووصلت إلى ما نبتغيه ومن أول لقاء فما بالك إذا حضرت معنا لقاءات ولقاءات ولقاءات أجدتها الموفقة وقد وصلت معنا إلى ما نطمح إلى الوصول إليه من أول لقاء الموفقة هل أنت أزهري من الأزهريات؟ أم أنت لغوية من اللغويات؟ أم أنت موفقة من الموفقات المكتهلة من المكتهلات؟ يبارك الله فيكن كن الله بكنا جميعا ما شاء الله ما في أول ما من أول مرة هكذا آيات المنفقة بسم الله ما شاء الله أنت من الدول المكنون حقا بسم الله ما شاء الله من معلومات الدراسة بارك الله فيك ونفع الله بك أنت من الدول المكنون بارك الله فيك طيب هيا كي فبيني لنا آيات المنفقة كيف وصلت إلى هذه الحقيقة أنها مقول القول نعم مقول القول اياته الموفقه له محل من الاعراب مقول القول له محل من الاعراب ومحله من الاعراب ثابت لا يتبدل ويتغير انه النصب الاعراب اربعه الرفع والنصب والجر والجزم اذا قلنا هذا مقول قول فلا بد ان يكون له محل من الاعراب والمحل من الإعراب لابد بد أن يكون النصب إذا قلنا هذا مقول قول فلا بد أن يكون له محل من الإعراب ولا بد أن يكون هذا المحل هو النصب. أمس الحقد والله شيخي أقول معذرة على زعيم أن طلبت صرف بكم من أجل العلم لأن الغرفة لا تريد أن يعتلب مجال أنس هذا العلم شيخي بارك الله فيك وأياته المطبقة. الاتصال عندي مباح ومفتوح للدارسين والدارسات والمصريين والمصريات وغير المصريين والمصريات والمسلمين والمسلمات جميع أنحاء الارض كلها لكن بحسب النظام ما دمت مع يعني ملتزمة أو مع خواتك لا يلتزمنا بالنظام فلا بد من من التزام بالنظام ولا بد من احترام النظام أما اذا لم تكوني مع فما الاتصال عندي مقطوع وما ومباح ومتاح لجميع طلاب العلم اينما كانوا كيف وصلنا الان الى حقيقه نقررها الان ايها الموافقات الموافقات اننا اذا حكمنا على لفظ أو على أكثر من لفظ أو على جملة أو أكثر من جملة أنها مقول قول يعني وقعت بعد قول وقعت مقولاً لأن من قال قولا لا بد أن يكون له مقول هل هناك قول بغير مقول هل يعقل أن يكون هناك قول بغير مقول من قال قولا لا بد أن يكون له مقول وإلا فما معنى فما معنى القول إذا لم يكن للقول مقول أي قول بد أن يكون له مقول قال كذا قال كذا أو قالوا كذا أو قال كذا أو يقولون كذا أو قل كذا ما يأتي بعد القول نسميه مقول القول يعني القول الذي قال قال كذا أو يقولون كذا أو قولوا كذا هذا الكلام الذي يأتي بعد مدنة القول نسميه مقول القول سواء كان كلمة واحدة أو كلمتين أو ثلاث كلمات أو عشر كلمات أو, جملة أو جملتين أو ثلاثة أو آيات كاملة أو آيات كثيرة كل هذا نسميه مقول القول, مقول القول ومقول القول إذا حكمنا على لفظ أو الألطاب أو جملة أو جمل بأنه مقول القول اذا لابد أن يكون حقه النصب لابد أن يكون محله النصب فهل فهل يقول فهل معنى هنا مقول القول في هذه في هذه الالفاظ ثلاثه نعم معنى مقول القول قل الحمد لله قل الحمد لله اذا هنا مقول القول ما مق... أين مقول القول هنا؟ ما مقول القول في قوله تعالى؟ قل الحمد لله ما المقول الذي يأمرنا الحق سبحانه وتعالى بأن نقوله؟ ما هو مقول القول الذي يأمرنا الحق سبحانه وتعالى؟ الحمد لله مقول القول الذي يأمرنا الحق سبحانه وتعالى أن نقوله هو الحمد لله إذن جملة الحمد لله هي مقول القول وما دامت وقعت مقولا للقول وهي جملة فعلية عفوا نسمية جملة نسمية مكونة من مبتدا وخبر جملة نسمية مكونة من مبتدا وخبر هذه الجملة النسمية المكونة من مبتدا وخبر هي مقول القول وما دامت وقعت مقولا للقول إذا لابد من النص والنص بالفضل أم محلا أين الن أين الن النصب هنا الحمد مرفوع علامة الحذف ضمة ظاهرة لله اللهم حرث الجبل واسم الجلاء مرفوع بعلامة الجر وعلامة الجريل كسرة ظاهرة إذا لا يوجد أي نصب لا لا لا بالعلامة الأصلية وهي الفتحة ولا بأي علامة من علامات النصب الفرعية إذا النصب هنا لفظي محلي النصب هنا لا محلي وليس لفظيا فولما وما سبب هذا النصب المحلي وقوع جملة الحمد لله وقوعها مقولا للقول بعد قوله تعالى قل فوقعت جملة الحمد لله وقعت مقولا للقول وما دامت وقعت مقولا للقول فوجبت أن تكون جملة في محل نصب مقول القول اي مقول القول حكمه النصب نعم اي مقول القول حكمه النصب لكن نصب مقول القول لفظا ام محلا ها ايها المتقوليات المفقاه نصب مقول القول لفظا ام محلا محلا لا لفظا نصب مقول القول محلا لا لفظا حتى ولو كان النصب لفظا بعد مقول القول نعم يمكن, إذا يمكن أن يتصادف أن يجتمع النصب لفظا والنصب محلا لمقول القول لكنها مجرد مصادفة مجرد مصادفة يمكن أن يتصادف نصب مقول القول لفظا ومحلا لكن الذي نعتبره ونعتد به هو النصب المحلي وليس النصب اللفظي حتى ولو تصادف أنه منصوب لفظا هل يمكن أن يتصادف هذا مجرد مصادفة مع يمكن يمكن أن يتصادف ونقول قول لفظا ومحلا كيف ذلك؟ من من الموفقين من الموفقات أن أه واللقاء مفتوح والبحث مفتوح والتذوق لأن منهجنا تذوقي أيها المفقود آية المفقاة منهج ليس ناطيا وإنما إنه إنه منهج تذوقي نربي فيه الملكات التذوقيات نتعلم رائع البيان في نوة القرآن ويبارك الله فيك تواعظ في آية المفقاة أمت الحق هيا آية المفقاة أمت الحق نعي فكيني معي هيا أيها المفقون آيات والمفقات لنبحث عن مثال قرآني فصادف مجرد مصادفة آآ آآ آآ آآ النص بلفظا ومحلا لمقول القول يعني جاء جاء مقول القول منصوبا لفظا ومحلا فهل نأخذ بالنصب اللفظي أم نأخذ بالنصب المحلي من قبل أن نجد المثال أيها المفقون آيات والمفقات على ما اتفقنا إذا لم, ت... اذا لم تستطعنا الوصول الى مثال اعطيتكن مثالا لكن من قبل ان نعطي مثالا نتفق على قاعده بعد ما قول القول حتى ولو جاء النصب لفظا فهل نعتد به لا نعتد به حتى ولو جاء لفظا الذي نعتد به ان الله النصب لفظا ام محلا نتفق على مبدأ على قاعدة بعد مقول القول يعني مقول القول بعد القول ما دمنا نعتبر أن هذا الكلام مقول القول فلا بد أن نعتبر النصب محلا لا لفظا حتى ولو رأينا النصب نصب موجودا لفظا فالذي نعتبره ونعتد به هو النصب محلا لماذا؟ لأننا اتفقنا على قاعدة أي مقول للقول سواء كان هذا المقول كلمة واحدة أو كلمتين أو ثلاث كلمات أو عشر كلمات أو جملة أو جملتين أو عشر جمل أو... كله نقول ما دام حكمنا عليه بأنه مقول قول فنقول منصوب محلا أو في محل نصب مقول القول في محل نصب مقول القول حتى ولو وجدنا النصب موجودا لفظا حتى ولو وجدنا النصب موجودا لفظا والآن ها هل يمكن أن, أن يتصرف مقول القول منصوبا لفظا ومنصوبا محلا يمكن أعطيكنا أعطيكم مثالا وتبحثنا عن غيره أعطيكنا مثالا وتبحثنا عن غيره أما تلحقها تقول في صورة النساء هاكي أية المفاق ها ها بارك الله فيك إذا وصلت إليه ندعو لك دعوة الخاصة فضلا عن الدعوة العامة التي أدعو بها لكنا جميعا تقول لك دعوة خاصة لظهر الغير إن شاء الله إذا أعطيتنا مثال. من سورة النشاء أو من أي سورة أخرى, أو من أي سورة أخرى. أي سورة. المهم مثال تصادف فيه النصب اللفظي مع النصب المحلي لمقول القول هل تجدين أم نعطي مثالا ونبحث عن غيره؟ أمت الحق ومثال والله أعلم هيا آيات والمنطق هات المثال آيات والمنطق نحن ننتظر ننتظر ونصبر جميعنا وأخواتك ينتظرنا ويصبرن فإن وصلت إليه وجب علي أن أدعو لك وجب على جميع أخواتك أن تدعو لك كما أدعو لكنا جميعا ويمارك الله في كن وينفى الله لكن هل وصلت إلى مثال ها. يبدو أنك لم تصل حتى الآن نعطي مثالا كنموذج ثم نبحث عن غيره ها. نعطي مثال كنموذج ثم نبحث عن غيره أه عم سحق قالت نعم هيا يا عم ما رأيكم في قول تعالى يا سلمة فقط وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا هاه ما رأيكم هاه وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا هاه انظري إلى كلمة خيرا ألم يجتمع الآن مقول القول لفظا النصب لفظا والنصب محلا تصادف اجتمع اجتمع النصب لفظا ومحلا اجتمع النصب لفظا ومحلا محلا ها هاي يعلمينا يا ترى كيف اجتمع اللفظ النصب لفظا ومحلا في قوله خيرا له نوع الغواية على البيان في لغة القرآن نوع الاعجاز الإعجاز البياني لغة القرآن كيف تصادفة؟ إنها مصادفة النصب لفظاً والنصب محلاً من النصب لفظاً ومن النصب محلاً أيها المفقلات والمفقات نبين هذه ونختم بها ما رأيكم؟ نبين هذه ونختم بها ثم نعود إلى الثلاثة الثلاثة الواصلة استنباط ما يمكن أن نستنبطها من المصطلحات إلى الفقات فقد اتفقنا على أن نصل إلى ما لا يقل عن ثلاثين مصطلحا من هذه الألفاظ الثلاثه والله مستعان وإن شئنا بتوفيق الله وتيسير الله أن نزيد عن ثلاثين هيا هل نتدارس الفرق بين النصب الأفضل والنصب المحلا في قوله تعالى خيرا نتدارسه؟ هيا نتدرسه طيب ماذا انزل ربكم قالوا خيرا طيب نبدأ بالنصب اللفظي نبدأ بالنصب اللفظ كلمة خيرا ها؟ ألا نتذوق والقرآن يعني كتاب الايجاز والإيجاز من الإعجاز من الإعجاز البلاغي في القرآن ما يعرف بإيجاز الحذف من الإعجاز الحذف من الإيجاز البلاغي القرآني ما يعرف بالإيجاز الحذف. لماذا؟ لأن المذكور يدل على المحذوف وما دام المذكور يدل على المحذوف فالأولى والأرجح والأفصح أن يحذف. طالما المذكور يدل على المحذوف ليتحقق الإيجاز والبلاغة والبلاغة الإيجاز، كما قال العلماء. فتأملوا معي أيها الموفقون تأملنا معي يا ترى المنفقات في النصب اللفظي النص خيرا لو تأملنا أنه, إيه؟ أنه آه ماذا أنزل ربكم يقول التقدير أنزل ربنا خيرا أليس المحذوف كذلك لكنه حذف للإيجاز لماذا لأن كلمة خيرا تدل على المحذوف والذي يدل على المحذوف أيضا موجود في الموجود في السؤال موجود في السؤال بقية المحذوف ماذا أنزل ربكم ألا يمكن أن نفهم من السؤال ها؟ ونستنبط من السؤال المحذوف للإيجاز بالحذف ويكون التقدير أنزل ربنا خيرا وبذلك وبهذا التقدير للمحذوف يكون لفظ خيرا إيه لا نقول الآن أنه مقول القول في النهاية نقول أنه مقول القول في النهاية لكن الآن نحن نتعامل معه على أنه ليس مقول قول وإنما إيه ها خيرا ها إنه إيه مفعول به ما أحسنت آياته المفقه ومؤمما التائب بارك الله فيك مفعول به أنزل ربنا خير أنزل فعل ما ربه فاعل ونال المتكلمين موضط إليه وخيرا مفعول به لأنزله والمفعول به منصب وعلامة نصبه الفتحة لما إذن في الأصل في الأصل هو مفعول به لفعل محذوف بل الفعل والفاعل محذوف الفعل والفاعل محذوف لماذا؟ لدلالة السياق عليه لأن السؤال يدل على الفعل والفاعل المحذور والسيق له مذاك <تصفيق> الآن ونسمع هذه المصطلحات الخاصة من أصبحت متداولة ومن المصطلحات الخاصة بالعبد الفقير يتداولها الدارسون هنا وهناك وأسمعها الآن من حضرنا معنا السيق له مذاك فكأن التقدير أنزل ربنا خيرا ثم حذف الفعل والفاعل لدلاله السياق عليه أو لدلالة السؤال عليه واضح ايها الموفقون ايها الموفقات عرفنا اعراب خيرا اعراب خيرا لفظا انه ايه مفعول به منصب وعلامه نصبه الفتحه الظاهره هذا هو النصب اللفظي ام المحلي ايها الموفقون ايها هذا هو النصب اللفظي, اللفظي هذا هو النصب اللفظي ها بقي النصب الايه؟ بقي النصب المحلي من النصب المحلي لوقعه مقولا للقول قالوا خيرا قالوا خيرا ماذا قالوا قالوا خيرا اذا لفظ خيرا وقع في الوقت نفسه مقولا للإيه مقولا للقول وما دام قد وقع مقولا للقول فإنه يستحق النصب الايه؟ المحلي أيضا كما استحق النصب اللفظي لانه وقع مفعولا لفعل متعدي وقدرناه بقوله أنزل ربنا خيرا بقولنا انزل ربنا خيرا كما, كما نصب نصبا لفظيا على انه مفعول به لفعل محذوف تقديره أنزله فهو في الوقت نفسه منصوب نصبا محليا لوقوعه, لوقوعه مقولا للقوم أظن بهذه الرائعة من روائع البيان في لغة القرآن كافية بأن نختم بها لتوج بها لقاءنا هذا ونختم بها لقاءنا على أمل أن نلتقي معا في اللقاء القادم إن شاء الله لنواصل بحثنا واستنباطنا وتأملنا وتدوقنا في, في, في الألفاظ الثلاثة في قوله تعالى قول الحمد لله لنواصل استنباط المزيد من المصطلحات النحوية التي وصلنا فيها إلى كم حتى الآن أيها المفقون والمفقات وصلنا إلى كم حتى الآن لعلنا وصلنا إلى أكثر من 25 مصطلح حتى الآن من قوله تعالى قول الحمد لله وسوف نواصل ان شاء الله في اللقاء القادم باذن الله تاملنا وتذوقنا لقوله تعالى قل الحمد لله لنستنبط المزيد من المصطلحات والله يبارك فيكم وينفعكم بكم ويوفقكم ونسال الله ان يجعلنا من اهل القران علما وعملا وحفظا ومحافظه ودعوه وقدوة واخلاقا وسلوكا وصدقا وإخلاصا ونساله سبحانه وتعالى ان يشرح بالقران صدورنا وان يسر به امورنا وان يفرج به كربنا وان يسطر به عيوبنا وان يعمر به قلوبنا وقبورنا وان يجعله في الدنيا امامنا وفي الاخره شفيعنا وشاهدا لنا لا علينا وحجه لنا لا علينا طال ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والى لقاء اخر ان شاء الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته احسنت يا ما شاء الله